سبحان من ملأ صدور السرورا سبحان من ملأ صدور السرورا ومحادثك في شو Subhanallah الله Subhanallah Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. ja طير الأناشيد من عشها جدك تسمع اعطيني فرصه في هالقصيده لنحك تسمع لا تصفر عرج يا فينا جواك قلبي احرم في تخيل ولا تشيدوا مني هاي معني لي تسمعني بلا كلام اسمع سبحان الله سبحان, سبحان. اسمع اسمع شو اسمع الما ليك الهواء فاتحا صدره يلم المسافات انت منقذنا فاتحا صدره يلم المسافاتك يحضنا amurahu speak صاحب al amrikan rataba she